قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسيت به ولأتني أرى وما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا فما أغنى عنهم سمع ولا بصر ولا أفئدة شيء من شيء إذ كان يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزون ولقد ما حولكم من القرى صرفنا الآيات وصرفنا الآيات عليهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل يضلوا عنهم وناليا قضي ولوا إلى قومهم برين قالوا يا قوم إنا سعرنا كتابا نزل من بعد موسى مصدقا مصدقا لما بين يديه يحدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا وكان من دونه أولياء أولئك في طلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات بخيطن بقادر على أن يؤيد